مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العالمين والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وَإِن جَهَدَاكَ للتُشْرِكَ بِمَا لَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُم فَلَا تُطِعهُمَا إلََّ مَرْجعكُمْ فَأونَ بِأُكُمْ بِمَاكُْ تُمْ تَعْمَلُون وََّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتِلَ نُدَخِلََّهُم فيِي الصَّالِحِ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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ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 أثقالهم أثقالهم وَلَا يَحْمِلُ أَفْضَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ مَعَ أَفْضَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 قالوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا تَسِ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 مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 كُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت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 وَأُنزِلَ مَاءٌ يُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٍ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 بَغتتَ وَهُمْ لا يَشعرُون يََْعْجلِلونَكَ بِالعَذاابِ وَإِن جَهََّ مَ لَ مُحيقَةٌ بِالكافِرين يَوْمَ يَغْشهُم العذاابُ مِن فَووقِهِم وَمِنْ تَحْدِ أَْجُلهِم وَيَقولُُ ذُوقُ مَاكُ تُمْ تَعملُون.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 أَلَم يَرَو أنا جَعَلنَا حَرَمَد آمِنَ وَيُتَخََّّفٌ النَّاسُ مِنْ حَولِهِمْ أَفَ بِالبَطِ يُؤمنِنونَ وَبِنعمَةِ اللهَّهِ يَكفُرُون وَمَنْ أأَظْلَم مِمََّ نِثْتَرَ عَ اللَِّ كَذِبًا أَكَذذَّبَ بِالحَقِّ لََّا جَ